بسم الله الرحمن الرحيم ولولي المطففين وما أدراك ماشي الدين كتاب مرحوظ ويعني كوم جغل الذين يكربون بيوم الدين وما يكرب إلا كلا إنهم أرخبهم يومئذ إلا ثم إن نعم لصال الجحيم. يشهده المقربون كلا إن جتاباً أبرون في وجوههم نظرة النعيم يسمى وعرفوا فِي وَجْهِهِ النظرة النعيم يسضعون من رعيق مغتو تنافس المتنافسون ومزاجه من تسني من عيني إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يرحسون وإذا نروا بهم يتغير ا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكوا هل توب الكفاف